بسم الله الرحمن الرحيم أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف الخلق أ ج م ع ي ن محمد واهل ب ي ت الطيبين الطاهرين و ا ل ل ع ن ة ا ل د ا ئ م ة على أ ع د ا ئ ه م أ ج م ع ي ن أ ب د ا ل آ ب د ي ن اليوم إن شاء الله الوضوء في كيفية إن نشره و ن ب د أ ب ا ل ر و ا ي ة التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه قال ا ل إ م ا م جعفر الصادق سلام الله عليه أنا أحكي فقلنا من بين عن اليمنى كانت الله الله فدعا ماء حسرا ذراعيه وغمسا وقال هكذا إذا الكف طاهرة لكم كفه عليه فيه شيء يديه فيه رسول صلى وآله بلى موضوع ثم ووضعه بقعب ثم غرف م ل أ ه ا ماء فوضعها على جبهته وقال بسم الله وسدله على أ ط ر ا ف لحيته ثم أ م ر يده على وجهه وظاهر جبينه م ر ة و ا ح د ة ثم غمس يده اليسرى فغرف بها م ل أ ه ا ووضعها على مرفقه اليمنى ف أ م ر كفه على ساعده حتى جرى على أ ط ر ا ف أ ص ا ب ع ه ثم غرف بيمينه ملئها ووضعها على مرفقه اليسرى ف أ م ر كفه على ساعده حتى جرى الماء, الماء على أ ط ر ا ف أ ص ا ب ع ه ومسح مقدم ر أ س ه وظهر قدميه ببله يساره و ب ق ي ة بله يمنه ا أ و ل ما يقابلنا هو ا ل ن ي ة ك أ ي ع ب ا د ة الوضوء يعتبر من العبادات والعبادات لكي تكون ص ح ي ح ة وتؤدب بشكل مقبول يجب أن ننوي فيها القربة إلى الله عز وجل كما كما القربة أن أو الأصول لأن هناك قالوا الله كما كما علماء إلى عز الواجب ن و ع التعبدي ن واجب وواجب تعبدي ت ص ي الواجب ا ل هو الذي يشترط ج فيه ي أو فيه ن ي ة القرب إ ل ى الله عز وجل كجميع العبادات الواجب التوصلي هو الذي لا يشترط فيه ن ي ة ا ل ع ب ا د ا الثوب، كالبايع، كالشراع، كبقية الأحكام غير غير العبادات ت كغسل كبقية غير ا ل و ا ل و ض و ء هنا يعتبر من العبادات فيجب في ن ي ة القربى لله عز وجل يعني لو إ ن س ا ن ت و ض ع وفي قراره نفسه في نيته أن يكون مقبولا عند الناس مقبولا أ و ينظر, ينظر إ ل ي ه الناس على أ ن ه إ ن س ا ن متعبد و أ ن ه م ت و ض ع و أ ن ه محافظ على الهدوء م ا أ ش ب ه أ ي دخل في نفسه الرياء و... وكتنيته القربى الى الله عز وجل ولكن ر آ ه الناس و ي ع ن ي ناس ش ف و ه بتوضا دائما بشكل وضوءه ا س ب و ا وضوءه جيد ف أ ث ن و ا عليه ومدحوه هو كان سعيد بهذا المدح كان مبسوط يعني دخل في قتل نفسه سرور في هذه ا ل ح ا ل ة هل يكون م و ض و ع ه باطلا أ م لا ي ق و لا ل لا لا, لا يكون باطلا لانه أ ن ن ه إ م ك ا ف ع ل لله س ب ح انما ه وتعالى ولكن معنى إن الإنسان ي كان و ن نية لله س ب ح ه و ت ع ا ل ى لازم يكون الناس يعمل شيء الناس يكون شيء تقبحوا ه لله هو سبحانه وتعالى الناس الناس لأنه عمل شيء خير جميل يعني الناس مبسوطين مبسوط شفوهه شيء ومبسوط به خير ولكن هذا يعمل شيء وحش هو, هو نيتو لله سبحانه وتعالى س ي ب ذ ا ا ن ه وتعالى خلاص يوضعه س ب ح ا إلى ن ت و ض ع طيب ا ل إ ن س ا ن دخل الوضوء و شك في انه هو ن و ي ة ا ل ن ي ة في ا ل أ و ل ولا لا ن و ي ة أ ت ق ر ب الله س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى ن و ي ة ن ي ة نويت الوضوء ل ل ه يعني أ و ل ا لا قال إ ذ ا كان توضا بالفعل ب د أ يرجع من ا ل أ و ل و يتوضا أ م ا لو كان شك بعد ما خلص الوضوء أ ص ل ا خلص الوضوء بعد كده ب د أ ي ش ك قال له في ش م ش ك ل ة ما عشان مش عليك شيء يعني تبني على انك توضي نويته ومفيش、مشكلة. وده ايه إن انه هو اتكلم والتجاوز ا يعني وفيه ا ا ا اذا ل ر فرغ غ من من العبادة ا ل مشكله بعد انتهائه ا من ع ب ب ا ا ن ي ب ن ي ل ن ه أ ت ا ه اللهم صل على محمد وعلى محمد بعد ا ل ن ي ة طبعا ً لو تفتكروا في أ و ل الوضوء هناك قبل يعني ك ي ف ي ة الوضوء قبل برضو شروط الوضوء وكيفيه ت قبل استحباب الوضوء هناك ف ي مبحث الوضوء لما خذنا ا ن ه كانت أ س ب ب الوضوء وغاية الوضوء ا ك أ و ل آ ي ة ذكرها المصنف وهي الايه آ ي ة ل أ س س ا ة في الوضوء و ي الاساسيه ب ن ه و ع ا ل ا أ ي ا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى قمتم في ا غ س ل و وجوهكم و أ د ي ك م إلى ا ل م ر ا ف ق و م س ح و ا الكعبين برؤوسكم وأرجلكم إلى、الكعبين. ف ب ع ك ا ل ن ي ة ط ب ع ا النية ل النية م ترد في ا ل آ ي ة ل و ض و ح ه ا ل أ ن ج م ي ع ا ل ع ب ان د تكون ل ل ه س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى ك م ا ق ا ل ل ص ن ف ا للاسف آ للاسف للاسف للاسف للاسف للاسف للاسف للاسف ا للاسف ة للاسف للاسف ا مشرط للاسف للاسف ت للاسف ل ة ل م س ف ل ل ا ض ح ة فبعد ا ل ن ي ة ب ي أ ت ي غسل الوجه طبعا ا ل آ ي ه ا ل ك ر ي م ة تحدثت عن الواجبات في الوضوء هناك مستحبات م كغسل اليدين قبل الوجه المضمضه الاستنشاق و م ل ا ش ب ه هذه كلها مستحبات ا ل آ ي ه تحددت الواجب بعد ا ل ن ي ة ب يكون غسل الوجه غسل فاغسلوا الله تعالى قلت الله للصلاة إذا و ج و ه ك م أ و ل شيء غسل الوجه طيب هل هناك تحديد في غسل الوجه نغسل ب ط ر ي ق ة م ع ي ن ة ب ك ي ف ي ة معينه ة ف ق ا ء فقهاء, فقهاء رحمة الله عليهم أجمعين. او ل ل ه عليهم أ ك ث ر ه م قالوا ب أ ن ه يجب الابتداء في غسل الوجه من ا ل أ ع ل ى إ ل ى ا ل أ س ف ل من ب د ا ي ة قصصات الشعر إ ل ى الذقن أ و الذقن طولا ً وعرضا ً ب م دارت عليه الابهام والوسطى الأزن, الأزن, الأزن, الأزن تقريباً يعني ولكن المصنف يعلق هذه ا ل م س أ ل يقول ة أن ا ل أ أمر م الكريم مطلق ر ورد الفرآن الذي في اغسلوا وجوهكم الله سبحانه وتعالى ما قيدش ب ك ي ف ي ة م ع ي ن ة من فوق وتحت هذا الواحد غسل و ش ه ه من تحت ا لفوق اي م ش ك ل ة ولو ربنا ما يحددش طالما انهم لم ي ح د د و ي اذن ممكن ي غ س ل ه من شمال يمين فوق وتحت هذا م ش ك ل ما فيش نص على كذا يدلنا م ل و ا ج ب ان احنا ن غ س ل ه من فوق الا ان ه ايه ويعتمد عليه على فعل الامام عندما حكى وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم او علم الناس الوضوء فبدا من الاعلى الى ف ع ل ل ل هو, هو الاسفل و جاب غيره يكون آه آه غير شرح. لا هو ان الامام غسل وجهه من فوق لتحت معناه انه ده جائز اما ان ده واجب لا ف يوجد غسل جائز اه الجواز هنا ل ه ك مشكلة؟ لأنه فيش دليل على كده. ده مصنع、ده. لكن كده لا يوجد على نعلق بشكل بسيط بأنه هنا في هذه ا ل م س أ ل ة نعتبر فيه تقريبا ً اجماع من علماء ا ل ش ي ع ة ع ل ه ويغسل الوجه من فوق الى تحت يعني ل م و هذا يعني توارثو ه جيلا فجيلا الى عادل ا معصوم عليه السلام يعني بزاف زي ا ل ص ل ا ة زي الفعل ا ا ل ط ب ي ع ي ة ا ل ه نسبه و ر ث و خ ه جيل فجيل يعني ان الشيع ة بشكل عام كلهم بيسابيطوضو ا بالشكل د ه او يغسلو ا وجه بالشكل د ه معناه من اكتشف من هذا الامر بانه د ه كان فعلا ل معصوم عليه السلام دائما ا باستمرار ر يعني ده ت ب فجيل يكشف شيء أنه م ت وفي ا السلام ر س للمعصوم عليه و ش حد تقريبا نقل العكس أ ونحن عالم صلة أو بالشكل المعكس لم نرى ان امام ا ل أ ي م ا ن توضا بشكل منكوس يعني على عشان من فوق من بشكل الفوق ولو على الأقل فوق تحت يعلم الناس ب أ ن ه مش واجب الفوق من فوق لتحت كل الناس كانه لا اما كان و ض ع او يغسل الشهر من فوق لتحت لو كان معناه انه ممكن يجوز كان ا ل إ م ا م م ر ة توضع من تحت لفوق عشان يقول للناس انه ممكن ن لكن القرآن ل ما حصلش لا. القرآن القرآن م وجعل تفصيله عند الرسول صلى الله عليه وسلم واهل البيت عليه والسلام قال ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوته أ ق ي م ا ل ص ل ا ة لدلوك الشمس أقيم الصلاة ا لدلوك ش نسيت الايه آ ي ة م ا ل ل ل القرآن الفجري أن الفجر كان م ش هذه الآية نعم حددتها في ثلاث أ و ق ا ت ل ل ص ل ا ة ممكن تحديد الوقت حدد من ا ل ق ر آ ن الكريم لكن عدد الركعات ال يقرا ي أ في ل في الركوع في السجود ا ل ت ه ومع الشبه ف إ ذ ا هناك آ ي ا ت تعرضت للواجبات أ و لمحرمات بشكل مجمل وتركت ا تفصيل هذا ا ل أ م ر لرسول الله صلى الله عليه وسلم م عليهم وأهل بيته ل ل ا ا س ل ا يجوز لنا أ ن نعتمد على ا ل ق ر آ ن الكريم ونترك فعل ا ل ه ت ر ة ا ل ط ا ه ر ا وسلام ه ا ذ ي ن ا ر و ا ي ة و ا ض ح ة و م ع ر و ف ة ل ل ج م ي ع س ن ة وشيعه جميع المسلمين إ ن ي ت ا ر ك ف ي ك م ن و ا ق ل ي ل كتاب الله وعترتي ما أ ن ت م سكتم بهما ل ن ت ض ل و ا أ و ان ي ت ا ر ك ف ي ك م م ا أ ن ت م س ك ت ن و ا ي ن ت ض ل و ا ك ت ا ب ا ل ل ه و ع ت ر ت ي أ و ل و ي ك ي أ س م ى من الضلال مرتبط بالتمسك بالأثنين معاً بالحبلين ث ن ن ي معاً ا ب ل معا ً بالكتاب أن القرآن ما ما لكن أهل البيت بهذه بهما بعض والعطرات فطالما القرآن الطريقة الصورة معاً خاصة أننا الروايات وردنا الله صلى الله عليه وسلم عندما توضأوا وضوءها وقال بمعنى الكلام لم لم يفصل لكن أهل فصل وجعل فنلتزم رسول صلى عليه وسلم الوضوء يوضح بمعنى نفسه في أنهم أن أن شيء شيء هذا هذا الوضوء الذي لا يقبل الله بغيره أ و بغير مثله يعني مثلا معنى اصح يعني حدد ك أ ن ه ق ال ان ده هواتب لو واحد انسان عكس الوضوء ده في أ ي جزء منه ي ع ت ب ر وضوء غير مقبول طيب لو انسان عليه في عليه يعني فهل لازم يخلي الشعر يكون ل ي شعر مثلا يمكن ان ج ب يكون شعر خفيف بسيط ي د ولكن ب نابت ك كده م ث ا مشاعر ه لا بتغسيله الحال طبعا طبيعة الحال لأن البشرة ب ت يجري ب البواطن البقرة به العباد يطلبوه يبحث ي يعني ايه مش من يعني زي فليس ن من أن أن عنه ه ساعتها ا ما قال الإمام السلام كل ما أحاط به الشعر فليس على مش كل ولا أن يبحث عنه ولكن يجري عليه الماء طيب انتهينا من غسل الوجه ن أ ت ي الى اغسل ل الآخر أ م ر وجوهكم و أ ي د ي ك م إ ل ى المرافق و ا ج ب ا ل آ خ ر أ س ل اليدين مقدما اليمنى على اليسرى ومقدما مبتدئا بالمرفق إ ل ى أ ط ر ا ف ا ل أ ص ا ب ع يجري من المياه المؤمن مرفق الى ا ل أ ص ا ب ع هذا الشكل وهنا اشكال معروف و م ش ك ل ة في ن ا ل س ن ة و ا ل ش ي ع ة في هذا الموضوع إ ذ ا ل ش ي ع ة أ و ج ب و ا انه يجب البدء من المرفق و ا ل س ن ة قالوا بجواز ا ل أ م ر ي ن يعني ممكن إ ن س ا ن يتوضا ي ب د أ من أ ص ا ب ع ه إ ل ى مرفق وممكن يخسر من المرفق إ ل ى ا ل أ ص ا ب ع فما هو حل المشكله ة سبحانه وتعالى هو المشكلة كلها الآية الكريمة هو فهم في الله سبحانه وتعالى قال اغسلوا وجوهكم و أ ي د ي ك م إ ل ى المرافق فمن ذهب ب أ ن ه يعني السنه لما قالوا الممكن من هنا او هنايا ع ن ما ادبوش من أ ل ا ر ف ق قالوا ب أ ن الاله تعتبر قيد للغسل يعني المسترعيز انتباه شوية اغسلوا قليلا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى ابلا امرين قبل ك ل م ة الى امرين اغسلوا وايديكم فهل الى م ت ع ل ق ة بالغسل او باليد ت ف ر غ من الموضوع ا اغسلوا الى المرفق او ايديكم الى المرفق ان امر من يختلف اغسلوا عجلناها ل أ معنى أي الى ه هنا ا اغسلوا المرفق اغسلوا المرفق الغسل الغسل المفروض الغسل المرفق الغسل الأصابع للغسل إلى إلى لحد أي أيديكم أن بأن يعني تحديد يعني تحديد يكون يكون مبتدئ من إ المرفق يحدد ك ي ف ي ة الغسل اما لو قلنا ايديكم الى المرفق يعتبر تحديد لليد مش للغسل يعني انه تغسلوا اليد الى المرفق اليد الى المرفق طبعا يجب مسارك اضرب عشان ان سوائتين ان بوضعه يسألت المقصود ط ل ل و ب ا م ايه مش تحديد الغسل لا تحديد اليد نفسها ل لتحت ل ف أو من اللي ن بإكتبار فين ه ا ل المفروض أن تتغسل م بإقصارها وأن ق ق و م ا ر ه تدهن ا ل ح ي ط ة لحد السقف يعني ايه المثل ده اللي واضح انه يعني معنى ان السقف مش عايزه يندهن ح ي د تمام ك أريد أن تدهن السقف يعني هذا السقف ده حيطة إذا تدهن مش داخل في الدهان ف مي لحد الموضوع الوضوء لحد العضو, العضو هنا في المكان لماذا الزكرة بالشكل؟ لأن اليد يعتبر في اللغة وتطلق الأصابع لحد الكتف حدود هنا هنا هذا نفس من في في يعتبر فممكن تغسل إ ي م ا ل ص ديت, ديت فأحدد ودائماً الإله عشان الناس س ع ولديه ا ا م لما س ت ل اليد اليد من ي نغسل لفين؟ إلى إلى ل في من من هنا أو من هنا هنا هنا ا أو ا الأصابع اليد الأصابع المرفق ل إلى ل ب إيد ي فأحدد من من ايه ل اليد ل السنه م ر ف ق إذا ك ت قالوا بانه هذا تقييد للغسل الغسل ي ب د أ من, من تحت لفوق من أصابع للمرفق معنى إن أنها إلي البصرة إلى الكوفة يعني إلي إلى النهاية أصابع الغاية إلى إلى إلى يقول اما ا ل ش ي ع ة فقالوا لا ا ل آ ي ة مش موضوع ة ستكلم ل م في ا و هذا لا تكلم ت في تقييد الموضوع ل ا لا تتكلم في تقييد العضو تحديد ع أو المكادل ا ل في ض و في ي ا ل ده إلى نغسل المكان أين الفولية؟ أنك أما الفول تبدأ التحت ه إطلاعا وإلا لا والذي يدل كلام الشقيعة صليم وكان أن انه لو كان إ ل ه يعتبر معناها ا ل غ ا ي ة انه يجب أ ن نغسل من يعني الحد إ ل ى الى المرفق يعني معنى كده إ ي ه انه يجب خلي ب ا ل ك يجب الغسل من ا ل أ ص ا ب ع إ ل ى م ر ف ق محتبق معناها كده وطبق السنه ي ق و ل و ش كده ميقولوش انه واجب فمعنى بالعكس خ ي ر و ا المكلف انه يصلي يتوضا بالشكل ص ا ب ع ن ده او أنهم م ي ا ج بالشكل ده بعضهم أ ج ا ب ب أ ن ه طبعا إ ل ه ل ه ا أ ك ث ر من معنى يعني مش معناها دائما الانتهاء أ و ا ل ن ه ا ي ة لا ممكن يكون معناها معه من زي اللهم على محمد مع زي ولي فلان البصرة مع الكوفة صل على أو ولي ن فلان البصره ة الكوفة لكن ولي فلان البصرة إلى يتولى ع مع الى ب ب ص ر ة أحيانا لدينا الحروف نستعمل م لأن أكثر الكوفه لها إليها ي ي أكثر أ من、آي. لكن ا النوع ان احنا معناها تقلوش تقسلوا نبدأ يعني ه ج م و اديكم الى المرافق يعني أي مع ي أ الشيخ م احتمال ومستعمل م ر برضو وارد ا وتنزلوا ايه هذا ف نفسه ق تقسلوه احتمال بنقوله من دماغنا مثلا من عشان نحاوك من بنقوله ل واستعمل استعمل لكن الشيخ هنطلع لم يرتضي هذا الجواب قال اعتبر الكلام بالعكس الآي الى الغاية ولم يرتضي بهذا ال لعب ولم دي دي كده معنى معنى ومش يرتضي و إ ن كان و احتمال أ و خلي موجود و ا ل ق ر آ ن استعمله فلماذا الشيخ لم ترتضي هذا الاحتمال طيب. طيب هو الشيخ يقول انه طالما أنه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة مفيهاش دليل لو احنا قلنا أ ن ه ا سواء, سواء يعني الى تقييد ل ل ه ض و ء المغسول اليد او الى الغسل يعني سواء كان على رأي الغسل بهذه الكيفية أو إحنا أوجبناها لانه أجبوها قالوا إنه لا يجب من المرفق لكن ا ل س ن ة س و ا سام يعني فتحوا الموضوع ش و ي عايز تغسل من أ ص ا ب ع للمرفق, للمرفق فيس مشكله لكن احنا قلنا لا انه يجب بمعنى كده انه اللي, اللي يتوضا أ و يغسل إ ي د ي ه من ا ل أ ص ا ب ع للمرفق ى ا يعتبر وضوء باطل فالموضوع فهي الدليل الذي ليس سهل نحن اعتمادنا عليه في وقال ض الوضوء و او يكون او غسل اليد يكون ء ن حكمنا بانه ا الشكل اليد بيت بهذه غسل ل ط ر ة ان ه ط ب ع المستفاد ا من الايه ما يندلش اكثر من كده ولكن يجب ان يكون هناك ل اشياء ل و و ض اخرى ل ل ك ا و توضع لانهم توضع يحتاج الكلام موضع يكون هناك اشياء قرآن و هم انهم موضعوا وقالوا و و ض ا ل ب اخرى ل الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي ي ل ك ن ه ان يكون لك الناس يمكنه ان ا ك و ن لك الناس يمكنه ان يكون لك الناس يمكنه ان ي ك و ا لك الناس و م ك ن ه ان يكون ل ا ص ا ل م ل ن ع ر ف يعني امتحان الناس ع الكلام يميز الخبيث منه ا ل ل ش ك ب أ يقولك دليل بالشكل اتوضيته ي اعتمد على ا ل ق ر آ ن والقران آ ن مطلق في ل ي ي د ع ي قال انه مطلق يحدد يعني على الحدود لحد غسل اغسله الأصابع للمرفق أو الأصابع على المرفق من مرفق أو ي ب ا غ س ه من م ر ف للأصابع اغسله الأصابع ماشي من من م ر في ق الأصابع ا م ش يعني اليد طيب. إذا, بأنه أو اذا علمتم ب أ ن ه الرسول توضا بغير ذلك توضا ب ا ل ط ر ي ق ة التي رواها اهل البيت عليهم عنه عنه. رسول عليه يتوضأ بهذه رسول الله؟ السلام ص و ولماذا تفعلوا ر أعرضتم ر ة لماذا لم فعل كما و ل ل ه أن موضوعاً لان الكتاب الموضوع م ل ك ت ا لا ف ق ه ل ل ل ا ا س ت د ي ة أو ر ج ع ت م الآية ا ل ك ر ي م ة في ا ل تعرض ف ا الكبيرة س ي ر كل سوف و تجد م ي ويستشد ويردوا ع له ى ب ع ض اصلا ل م لن اللفة ا و و د ن ا ل ك ت ا ب ت ع ر ض لماذا ه ا لا ي لأن المساله لا تتصور بسيط رسول الله اني ترقب منصه كتبت ا خلاص يعني الكلام, الكلام مش واضح في ا ل ق ر آ ن الكريم ح ك م مش واضح في القران الكريم أ ه ل البيت وضعهم خلص المطر مش محتاج نقول ليه مش ليه و ازاي مش ازاي خلاص أ ه ل البيت توضب الشكل ده خلاص نسلمنا و ط ع ن ا وتوضينا بشكل ا لاهل ل البيت توضبيه طبعا م ل ن زي خلص المطر مش محتاج نستدل و نور ا ل ر و ا ء ا ل ف ر ن ي ة و الايه الفرنيه ب ا ل ن س ب ة لغسل ي د قال ط ا ر د للشريك المصنف إ ل ى أ ن ه يجب غسلها م ر ة و ا ح د ة ولا يجب أ ك ث ر من ذلك لقول ا ل إ م ا م الصادق عليه السلام الوضوء و ا ح د ة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة يعتبر الواجب م ر ة و ا ح د ة فلو انسان ت و ض ع ثلاث مرات أ س ل وشه ثلاث مرات و إ ي د ي ه ثلاث مرات يعتبر وضوءه غير مقبول وضوءه فاسد ليه لان الله سبحانه وتعالى أ م ر ه بوضوء محدد、واحد. هو هل أجاب اثنين تبقى منين منين يعني خلخين؟ هذه عبادات عبادات لله كلها والعبادة يتقيد فيها بالاضامره ل ل به مش الالهيه ل ه ل انت ا ك و وصحي طب ل ن و سوف يتقربوا د بالعبادتهم للبار الله إلى ولكنهم كانوا مفتوحين وانهم ه م كانوا ي ر ب ا و ن ه م تعالى ويكونوا ي ت ح ب و ل ه م ويكونوا ي ت ق ر ب إلى فكرة و ن ه م ويكونوا ا يحبونهم و ل ك و ن و ا ي ح ب بطريقة ا ل ل ه م ويكونوا ه ا صح ل يحبونهم ا ل سمع بلغ ما ا ز ل عليك من ربك ولم إ تفعل فما بلغت رسالته الله سبحانه كان في التبليغ فيه ولايه ا م ر و ن علي بطالب ع ل ي ن السلام وعلي ما الحق وحق ما ع ل ي و انت كنفسي و أ ن ت مني من منزلتها هارون من موسى ك ث ي ر ي ا ت ي لياتي ا ت ي ي ا ت ي ا ت ي لياتي لياتي لياتي لياتي لياتي لياتي ل ي ا ل ي ا ت ل ا ل ي ا لياتي لياتي ل ي ا ا ت ي ل ا ت ل ي ا ل ا ت ي لياتي ل ي ا ت ل ا لياتي لياتي ل ا ت لياتي ل ي ل ي ا ل لياتي لياتي لياتي ل ا ل ي ت ي لياتي ل ي ا ت ل ي ا ت لياتي ل ي ا ل ب ا ت ي لي ي ا لي لي لياتي لي ليتي ل ا ت ي لي ي ا ت ي لياتي لياتي لياتي لياتي لياتي ل ا ت لياتي لياتي ل ي ا لياتي ل ا ت ي ل ي ا لياتي ل ي ا ي لياتي لياتي ل ي ا ت لياتي ل ي ا ت لياتي لياتي ل ي ا لياتي ل ا ت ي لياتي لياتي لياتي ل ا ت ي ل يعني نحصل الباب يعني هو يعني هو كلهم حلوين يعني مثلا عيوطه ر ب ع السلام اه دا يعتبر خ ل ي ف ة لرسول ل الله صلى الله عليه و ع ن د ه العلم كله وعنده الشجاعه كلها وعنده الحلم كله لكن ا ل ت ن ي ي ن برضو يعني برضو كانوا ص ح ا ب ة و اجلاء و و ي و و بالشكل دا كما ناخذ من تلك ل ا ص ح ا ب ة ا ل م ش ك ل ة كلهم ص ح ا ب ة وكلهم أ خ ذ و ا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ن أ خ ذ من هنا نعتقر إحنا يعني إنتوا هناك من باب نكون إحنا ضمنين أكثر يعني نجمع العلم أكثر نكون فيكون العلم هتحصلوا أكثر أكثر أكثر واحد؟ الباب لا باب أبواب كده فكده بشكل كثيرة ليف في أفضل يعني باب عشر أ ب و ا ب مثلا أ و عشرين باب أ ح س ن من باب واحد نفس الشيء ل ل أ س ف يعني, يعني الله سبحانه وتعالى يريد من الناس ا ل ع ب ا د ة بشكل معين عن طريق معين الناس ي أ ت و ن يتبرعوا بطرق و ي ض ع أ ب و ا ب ويسموا اسماء ما أ ن ز ل الله بها من س ل ط الله ع ي ه و س هناك في ر و ا ي ة ع ه صلى ا ل ل ا عليه وسلم طبعا من أ سبق ا ل أ ح د ا ث ل أ ن ه ا جايه في القدمين إ ن شاء الله ن ق و لكنه ه ا بعديا ل و ل ا ا ل م ر د ياتي و ق ل ه و ا أ ض ا يأتي على الرجل الستون أو السبعون ما قبل الله منه قيل ب ل الله صلاة منه ق له وكيف ذلك قال ل أ ن ه يغسل ما أ م ر الله بمسحه يعني غسل الله أ م ر ك ب أ ن ك تمسح تطول يغسل ع ش ا ن الغسل أ ف ض ل الغسل يعني يعني الرجل يعني ينظف أكتر أنت أحرف, الله, أحرف. بتأتمر بأمر الله امرنا ل ل ه أ بشيء نسمع الكلام لكن الموضوع مش, يعني مش محتاج امر اكثر من كده من ر والدخول كذا م أمرنا طويل وعريض الله أمرنا بأن نحن نغسل إيدينا المرفق صعب خلص الموضوع. سواء كان ا ل أ م ر كان في ا ل ق ر آ ن الكريم أ و ع ل ى ل س ا ن عترات الطيران و السلام لانه كتاب ا ل ناطق وهذا الكتاب, الناطق هم الكتاب الصمت هم ا ل كتاب ا ل ناطق فكما نستمع لكلام الله في ا ل ق ر آ ن أ ي ض ا يجب أ ن نستمع لكلام أ ه ل البيت و السلام الا ما فائده حديث الصغير و خلاهم شيء واحد نتارك فيكم لكني فمن يتحقش عن نفسنا ونسمع القران ونسيبها يوم, على من المسلمين. كل يوم على كم سنة. في الوضوء ي نفسه في باب اولى بقى ان يكون في حاجات كل يوم, إذا كان اللي كان كل يوم أكثر من أكثر مرة غامضه ثلاث ب ا ل ل ا ا ت م ع ن ى ك ض ه حيث انه خلوا اوضح الواضحات اللي تفعل يوميا ويعد غمضه علينا وباع ه ا ل فيها ر العرب والاستغراب د اختلاف عندما نأتي السلطات ل ع ى ل والحكام يقابلوا أ م ر كانوا ايه ز اللهم صل على الله. محمد و ع ل محمد و ع ل ا ه ص ع ل ى اله وصحبه وعلى ا ه وصحبه وعلى اله و ص ح ب وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه ع اله و ص ح ب وعلى اله وصحبه وصحبه و ن ح ب ه و ب ه وصحبه و ص ا ب ه و و ص ح ه و ب ه و ص ل ه ل ه وصله و ل ه وصله وصله وصله وصله وصله و ص ا ل ه وصله وصله ل ه ص ل ه وصله و ل ص ل ه وصله و ل ه وصله و ل ه وصله وصله وصله وصله ل ه وصله و ه و ق ا ل لا ب أ س بمسح الوضوء مقبلا ً ومدبرا <تصفيق> ً فمسح ا ل ر أ س ا ل إ م ا م ح د د ه بيكون بمقدم ا ل ر أ س ا ل ر أ س معناه على ا ل ا و م س ح ه برؤوسكم نفس الشيء هنا تقريبا نفس、الموضوع. الراس م و و ض ع الموضوع س م جنب ا ل ر شمال هنا تقريبا ؤ و س ك م ع ن ممكن نمسح ي أ ي م ك ن نفسح من من نفسح من نعمله نعمل نجيش نعمل نقول للقرآن الرأس؟ لا الإمام قال لكم في بمقدمة. مسح الرأسي على مقدمة. ما من الرأس من وراء لا ما نفسح من قدام زي ما الإمام هذا الله في الأرض قال ما قال لكم على خليفة لي خلص أمر مسح بمقدمة بمقدمة مقدمة كده كده زي في بالشكل ده هنكون يعني ايه الانسان لأن ل إ بيحط نفسه في مقابل الامام إ م ل بالقرآن ن أفهم فقهاء ا ل أعلى م م ممره ا الله ا ي س ت م د و ا ل ي ه ر و ا ي ة الوالده عن وقالوا ل س م و ب أ ن ه يجب مسح الراس أ س ل ل م م ق د ا ر أ من ه حتى لو أصبع يكفي ع مقدمه يصبع يعتبر ي ص اسم المسح كاف د عليه أصابع خلاص كلام لكن قالوا بتلتأي لأنه بيسموش يكون بقى. بقى. لأن في رواية أنه هذا استحباب مستحب ر في هذا ل ر ولو ي ك و بنداوة ن ا ض و ء بقية ببلل ا ل و ض و ء ا غسلت ب ب ح ه ايديا لا على ط وكده ل م ا س وعلامه تجلب كتامزح راسي لقيت ايه ايديا نشفت فأنا س خ ذ م ن نين؟ من أخذ بلل ا ل أ ع ض ا ء الوضوء البقية يعني ممكن أ خ ذ من ايديا لو عليها ميه ولكن هذا هو رسل ط ا ن ه يجب ان ي ك و ل ا ن ا ز ل و ل ا لانه يجب ان يكون هناك رسل لانه يجب ان يكون هناك رسل لانه يجب ان يكون ه ن ش ك رسل مقال امم سلام لابس مسحل ا و ض و مقبلن مسحل ودو م ق ب ل ا ومدبرن شوف ال ي ه ذ ه ا ل ر و ا ي ة لاوضه ا ت ب ا ر في هذا المباري لابس بمسحل ودو ماشي بمسحل رجل او ممسحل رص بمسحل ودو لابس أ بمسحل ا و ض و ء م ق ب ل ا و م د ب ر ا يعني في في الوضوء في اعضاء الوضوء اللي محتاجه مسح ممكن تدبر وتقبل م ا اعضاء الوضوء اللي ب ت ح ت ج غسل تبدا من فوق لتحت مش لتحت لفوق عشان كده بنحددها بمسح الوضوء غسل الوضوء نباتكم عباره ال... الروايه عند الوضوء غسلتان ومسحتان فالغسلتان تبدا من فوق لتحت والمسحتان مش واي ممكن من فوق لتحت ومن تحت لفوق نعم بقي م س أ ل ة مسح الرجلين نخليها في الدرس القادم ل أ ن ه طبعا في هناك ه خلاف بين السن والشيعه برضو يحتاج الى شرح وتوضيح نوعا ما